ونستغفر ربكم ثم تبو إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى جرم مسمى ويأتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وادعوا من, استطعتم وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَا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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَاتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَ مُوَرَّحَ مَهُؤَلَاءَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ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 ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا تسلكم عليه بال ان اجر يا الا على الله وما انا بضار للذين امنوا انهم ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون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 إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوذ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لكرمه وسبقته من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك من مريب وإن كل لما لا يُوفِّنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَمْ جِنَاهُ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَكُلَّنَّ قَصْعَلِيكَ مِنْ أَوْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُ إِمَّا لُعْنَةٌ عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ